ياتصفحه معكم محمد ولاء الدين محي الدين عبد المحسن سمير البنا، جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم قبل أن ينتهي الإمام من شرح المسألة التاسعة من مسائل الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء وكانت حول اختلاف العلماء في معنى الآية نعم فماذا قال الإمام أورد الإمام قول الحسن ومجاهد وغيرهما أن المعنى فمن تفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فإذا جمعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها ان لم يسمى فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا فقال مرة المهر المسمى وهو ظاهر مذهبه وذلك أن ما تراضوا عليه يقين ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق بالشك ثم قال الإمام إن الآية لا يجوز أن تحمل على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي <تصفيق> والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة العاشرة اختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل قال أبو حاتم البستي في صحيحه قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستخصي دليل على أن المتعة كانت محظوره قبل أن أبيح لهم لاستمتاع ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة وقال ابن العربي وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها ابيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة لأن النسخة طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات فروى ابن أبي عمرو أنها كانت في صدر الإسلام وروى سلمة بن الاكوع أنها كانت عام أوطاس ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر ومن رواية الربيع بن صبرة إباحتها يوم الفتح وقال عمرو عن الحسن ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها قال أبو جعفر الطحاوي كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر وكذلك روي عن ابن فأما حديث صبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حج بالنساء وكان تزوج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه وفي المواضيع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمع فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. سبحان الله والله والله والله الله الله الله أكبر. المسألة الحديثة عشر روى الليس بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة السفاح هي أم مكاح قال لا سفاح ولا مكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضه قلت يتوارثان قال لا قال ابو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفق عليه فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها لأن الولد لاحق فيه بلا شك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فإنه قال وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الإسلام ولذلك قال عمر لا أوت برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة المسألة الثانية عشر وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة على قولين هل يحد ولا يلحق به الولد أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد ولكن يعذر ويعاقب وإذا لحق الولد اليوم في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل والميراث وحكى المهدوي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا قال ابن العربي وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفرد به دون سائر العلماء وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليس بسواء وهذا ضعيف وقال أبو بكر الطرطوسي ولم يرخص في نكاح المتعه إلا عمران بن حسين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وفي قول ابن عباس يقول الشاعر أقول للركب إذ قال الثواء بنا يا صاحي هل لك في فتي بن عباسي في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة وأن المتعة حرام وقال أبو عمر أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس وقال معمر قال الزهري ازداد الناس لها مفتا حتى قال الشاعر قال المحدث لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتي ابن عباسي المسألة الثالثة عشر قوله تعالى أجور يعم المال وغيره فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمزني والليس واحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة قال إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسمي لها ولها مهر مثلها ان دخل بها وان لم يدخل بها فلها المتعه سبحان الله والحمد لله والله, والله, والله, والله, والله, والله, والله, والله اكبر واذن يا عم فان زواج المتعه في نهايه الامر متفق على تحريمه نعم وقد اتفق الائمه على انه اذا انعقد يقع باطلا واستدلوا على هذا بخمسه اسباب اولها ان هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الوارده في القران بصدد الزواج والطلاق والعده والميراث فيكون باطلا كغيره من الانكحه الباطلة وثانيا لان الاحاديث جاءت مصرحه بتحريمه وثالثا لان عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر ايام خلافته واقره الصحابه رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطا لو كان مخطئا ورابعا لقول الخطبي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي رضي الله عنه فقد صح عن علي أنها نسخت والآن يا ولدي انتهى وقتنا وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم